قال الجديد و قال لي عمي داوي حالي يدي على لا والله مني عالب يعني في الوادي تصدرت على التغنيه جديده اتعبر اكبر اغنيه جديده انتوا بقى <تصفيق> يا جدعان ايه يا ماما هو ده الشغل يا ماما هو ده الشغل انت خلصتي الاغنيه ولا لا خلصتي الاغنيه ولا لا <تصفيق> <تصفيق> استني يلا يا ماما Billa, bussa ويا كلام كبير مش هغلب في التعبير تحضير أرواح أشباح الوقت بقي المراح لازم تعمل حاجة Let's get it.